وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يَنشُرْ لَكُمْ يَنشُرْ لَكُم رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا يَنشُرْ لَكُم رَبُّكُم بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم من أمركم في الفقاء وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت يَقْرِبُهُم ذَا الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِبُهُم ذَا الشِّمَالِ وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى المهتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن لَهُ وَلِيًّا وتحسبهم القاضا وهم رقود وتحسبهم القاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم داتقن ذراعه بالوصيد وكلبهم داتقن ذراعه بالوصيد لو اقتلع تعالىهم لو ليت منهم فرارا ولا منهم ذا لا يطالع تعالئهم لو لن منهم فيرا وله لتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا منهم كم لبثتم قال القائرو منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما او رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْتِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أيها أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِذْكٍ مِّنْهُ وَ فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برد منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف وقل لا يسعرا نبكم اعبا انهم إن يظهروا عليكم يرجمكم او يعيدكم انهم إن يظهروا عليكم يرجمكم او يعيد أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا